كلا بل تحبون العاجله وتدرون الاخره وجوهي يومئذ ناضره الى ربها ناظره ووجوهي يومئذ باسره تظن ان يفعل بها فاقره